وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي أذاننا وقر و من بيننا ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا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 ثم استغى إلى السماء وهي دخار فقال لها وللأرض اتيا قوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات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 فَإِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَأَمَّا عَادُوا فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدَّ مِنَّا قُوَّةً أَوْ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّتَهُ وَكَانُوا بِآيَاتِهِ لَا يَجْحَدُونَ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم صاحقة العذاب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 تعملون، وذلك ظنكم الذي ظنتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإي يصبر ف النار مثلهم وإي يستعتب فما هم من المعتبين. وقِيَ ظنا لهم قرنا لَهُمْ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 وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله نزغ فاستعذ بالله إنه هو الزميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُصَلُّونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباقِل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل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 والذين لا يؤمنون فيه اذانهم وقرؤه وهو عليهم عماء اولئك ينادون من مكان بعيد ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم وانهم في شك ممن همريب من عمل صالحا فنفسه ومن اساء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 ولئن أدقناه رحمة منا من بعد ضرّا مسّته لا يقولنها لا يقولنها دالي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي مَنِ ارْجَعْتَ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَنَنُنَبِّئُ أَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ